بَرَاءَةٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا, واعلموا أَنَّ يَا كَوْمَيرُ مُعْجِزَ اللَّهِ وَعَنَّا اللَّهُ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُ إن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أن منكم غير معذبين وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين آمنوا والمشركين لم ينطقوا شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتمنو اليهن عهده اليمدتي ان الله يحب المتقين فإذن سلخ الأشهر الحرم فقط للمسلمين حيث وجدتموهم فخذوهم واسرهم واقعدو لهم كل مرصد فإن تموا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَنَزِلَهُ ذَلِكَ بأنهم قوم لا فَإِنْ تَوَلَّوْا مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَه وَصْلُهُ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْتَّكْبِيرَ فَتَكْبِيرُوهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ كَيْفَ وَإِنْ يَوْمَ رَأَوْهُ عَلَيْكُمْ لَا يَرْتَدُّونَ إِلَيْكُمْ إِلَّا مُنْقَلِبِينَ وَلَا بَيْنَهُ يَرْدُونَ كُلُّهُمْ بِأَشْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى يَسْرَعُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ سَمَنًا قُلِيمًا مِنْ تَصَدُّعٍ عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّ النَّاسَ إِلَّا كَمَعْمَلٍ لَا يَرْقُبُونَ فِي نَفْسٍ إِلَّا وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْتَدُونَ فَإِنَّهُ سَأَيُؤَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتِي الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُعْلَمُونَ وَإِنَّ مَكَثُوهُ إِلَّا أَيَّامًا لَّهُمْ مِنْ بَعْدِ عَذَابِهِمْ طَأْئَةٌ طَأْئَةٌ وَإِنَّ مَثَلَ كُفْرِهِمْ إِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ الاَتَّقُون قَوْمًا مَكَثُوا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا وَهَمُّوا بِاِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَمَنْ نَحْنُ أَحَقُّ أَن تَحْشُمَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَاتِلِ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَرْجِعُوا عَنْ دِينِكُمْ عليهم وَيَشْفِ سُدُورَهُمْ وَيُزِيلُ عَنْهُمُ الْغَمَّ وَالْحُزْنَ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ان شان الذين ان تطوعوا ولم ما يعلم الله الذي مجاهد منكم ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمن ولا والله قدير بما تعملون ما كان من مشركين ان مساجد الله شهدين على انفسهم ان ذلك حق اعمالهم وفي نارهم خالدون مساجد الله من أَمِنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَلَمْ يَقُولُوا إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ فِي اجعلكم في قيافه الحوائماره المسجد الحرام كمن امن بالله كمن امن بالله واليوم الاخر وجامد في سبيل الله لا يَسْتَوُونَ عِندَ اللهِ يَا اَللَّهُ لَا يَضِلُّ قَوْمٌ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 يُبَشِّرُهُمُ الرَّبُّ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَمغْفِرَانٍ وَجَنَّاتٍ وَالْجَنَّاتُ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ أَيَسْتَحِبُّ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ مَن يَتَوَلَّ مِنكُم فَأُولَئِكَ هُمُ الْوَالُونَ قُل إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعِشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ قَرَضْتُمُوهَا وَتِجَارَتُكُمْ تَخْشَوْنَ تَفَادَى وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم الله اللَّهِ وَرَسُولِهِ في فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا يا ايها الذين امنواo بامنه والله لا يهدي القوم الخاسئين لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَمَا قَطَعَ عَلَيْكُمْ الأَرْضُ دِمَارًا فِيمَا وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ يا فاني وذلك جزاء الكافر لِسْتُنَّ اِمْلَتَن فَسَوْفَ يُذِلُّكُمُ اللَّهُ مِنْ صَوِّهِ إِنَّهُ سَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُ فَادَّعَى حَتَّى يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُوَ صَارِمٌ وَقَالَتْ يَهْدِي بِغَيْرِ اللَّهِ وَقَالَتْ إِنَّ صَارَ الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ يومَئِذٍ أُنْقِضَ قَوْلُ اللَّهِ فَتَرَى الْمُنَافِقِينَ يَضْحَكُونَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ دون الله والمسيح ابن مريم وما اقمر الا الله وما اقمر لا إِلَٰهُنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَكْفُرُوا بِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ إِن يَتَّقِ مِنكُمْ فَيُكَفِّرْ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 يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ نَمَصَّتْ قُبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَوُجُوهُهُمْ ۚ ذَٰلِكَ مَا كُنْتُمْ تُنْذَرُونَ ۚ فَذَٰلِكَ مَا كُنْتُمْ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مُحْصِبًا لِتَكْدِينَ قَيِّمَ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ مَن أُفْسِقَ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنِينَ فِي أُبِيَادَةٌ يضلل به الذين كفروا يحلونه عامدا ويحرمون عاملا ليواطئوا عبث ما حرم الله فيحلون ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم إِنَّ لا لَا يَغْفِرُ الْقَتْلَ عَمْدًا أَن يُقْتَلَىٰ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن يُقْتَلَ بَغَيْرِ الْحَقِّ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ وَمَن يُقْتَلْ بَغَيْرِ الْحَقِّ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَنِعْمَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ في الدُّنْيَا فِتْرَةٌ وَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا تَنصُرُوهُ يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبدِلِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إلا مَن كَفَرُوا فَقَدْ نَقَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا إذ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ الله معنا انزل الله سكينه عليه وان يده بجنود لم ترونها وجعلت كلمه الذين كفروا سخلا وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم إن سيروا في السهو واتقوا وجهلوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون لَو كَانَ عَرْضًا قَرِيبًا وَشَذَرًا قاصدًا لَاسْتَدْعَوْكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّطَطُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يَهِنُّونَ أَنفُسُهُمْ يَقُولُ اَن اختههم والله يعلم انهم لكاذبون اعظم الله عن كلمه امن سلام حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يثمنون بالله واليوم الاخر ان يجامدون باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين ما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وفساد سبهم فهم في ضلالهم يترددون لو أَرَادُ الْخُرُوجَ لِأَعْدُو لَهُمْ عُدَّةً وَلَكِن كَرَّهَ اللَّهُ بِعَافِهِمْ فَصَبَّهُمْ فَصَبَّهُمْ وَقِيلَ قُومُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ وَإِذْ قَالُوا جِئْنَاكُمْ بِمَا لَمْ نَجِدْهُ إِلَّا كَذِبًا وَلَأُضِيعَ فِي آلِكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ كَمَاءٍ لَهُمْ وَاللَّهُ عليم لا طائل من ثوان في ثمة من قدني وقللوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهمون ومنهم لِي وَلا تَسْكِنِ ٱلْأَرْضَ فِى سَكَنَةٍ فَإِنَّ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْفِتْنَةَ وَفِى ٱلْأَرْضِ يُفْسِدُونَ أُو۟لَٰٓئِكَ وَإِن تُصِيبْكَ صَيْبَةٌ مِّنْ يَقُولُونَ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَلَهُون ۚ لا والله لا نحن وعلى الله ثق يوكل المؤمنون ان ليس رب بنا الا احسن حسنين وَنَحْنُ نَتَرَبصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّمَا بَعْضُكُمْ مُتَعَبِّثُونَ ۖ وَالَّذِينَ يُطَالُ عَن أَوْثَرَهَا لَيْسَ يُتَقَبَّلُ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا سَافِكِينَ وَمَا مَنَعَ مِنَّا أَن نُّطْعِمَهُنَّ رِزْقًا مِّنْهُ نَفَقَاتُهُنَّ إِلَّا أَن كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ إِلَّا أَن كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يُنَصَّرُ قَلَسَ إِنَّا وَهُمْ كِسَالًا وَلَا يُنْصِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون واهلكون بالله ان لهم للانكم وما هم منكم ولكنهم قوم يطرون لَا يَجِدُونَ مَلْجَأً إِلَّا أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا وَلَوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَإِنَّهُمْ لَيَمْدُدَنَّ فِي الْبِدَعِ كَثِيرَةً فَإِنْ أُهْلِكُوا مِنْهَا رَبُّهُمْ وَإِلَّا مِنْ يُعْقَوْنَ مِنْهَا إِذَا هُم فَكَمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا, وقالوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ إِنَّ اللَّهُ غَافِرُ الذُّنُوبِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ادْيُونَ بَنِي اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُونَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَقُولُونَ مَا هُوَ أُلُوهٌ قُلْ أُلُوهٌ خَيْرٌ لَّكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ويؤمن يُنَذِرُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْسَبُونَ بِاللَّهِ لَكُم يُرْضَوْنَ وَاللَّهُ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا لَمَّا وَرَسُولُهُ فَأَمِنَ لَهُ رَجَمًا إِنَّ مَخَالِدًا لَيْسَ الْفِتْيُ عَظِيمٌ يَحْذَرُونَ نَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ يُنَبِّئُهُمْ بِنَاصِعِ قُلُوبِهِمْ قُلْ سَتُنزِغُونَ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ وَمَا تَسْتَطِيعُونَ أَن تَقُولُوا وَقَوْلُكُمْ وَقَوْلُكُمْ دَائِمًا مِنْكُمْ إِنَّمَا عُقُوبَةٌ قَائِسَةٌ كُنْتُمْ عُيُوبًا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 وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارٌ جَهَنَّمَ نَحْنُ خَالِدُونَ فِيهَا في حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۖ كَذَٰلِكَ مِنْ فَأَمْرُكَ لِكُلِّ مَن شَدَّ مِنْكُم قُوَّةً وَأَسْلَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقٍ وَخُذْ كَذَلِكَ الْخَابُ أُولَئِكَ حَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ إِكْرَامُ الْخَاسِرِينَ أَلَمْ يَأْتِ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَوْ مُنْخِهِ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَا أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُذِلَّهُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يُذِلُّونَ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 اللَّهُ مُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ, خالدين فِيهَا وَمَسَاكِنَ قُطُبٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ لَكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِي يُجَاهِدُ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَيَغْلِبُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مَا فَعَلُوا وَلَقَدْ فَعَلُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بِآيَاتِهِمْ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ وَمَا لَهُمْ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 لَئِنْ أَتَيْنَاكَ مِنْ قَبْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ طَغْرِهٍ دَخَلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ لا اعتقد ان تطور في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اقلف الله لما وعدهم بنا اقلف الله لما وعدهم وبما كانوا يكلمون أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ مِنَ اللَّهِ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَعَيْنٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ لا لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَسَتَخْرُجُ مِنْهُمْ تَحْسَبُونَهُمْ شَقَرًا وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوَلَا تَسْتَغِيثُونَ بِرَبِّكُمْ إِنْ تَسْتَغِيثُوا يَغْثَكُمْ فَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِّمُوهُ أَن يُجَامِدُوا بِالْمَعَالِي وَأَنفُسِهِمْ في سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا مِنْ وَنَارُ جَهَنَّمَ نَمَّاشِدٌ حَرَّا لَمْ يَكَانُوا يَسْقَهُونَ فَيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا جَجًا أَمْ بِمَا كانوا يَوْمَئِذٍ اَتَى اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُمُ الْخُرُوجُ فَقُلْنَا تَخْرُجُونَ فَقُلْنَا تَخْرُجُونَ مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْكُفْرِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَتُغْنَى عَنِ الْخَالِدِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَا فَعَلَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتذيق انفسهم وتذيق انفسهم وهم كافرون واذا انجم قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ فَإِن تَوَبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا قَدْ بِأَنَّكُمْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ يَجْتَهِدُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ انَّ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُصْلِحُونَ وَعَدَّ اللَّهُ لَهُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ جاء المعذرون من الاعراب يؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الرسول سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم لا يَعْنَى الضُّعَفَاءَ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ التَّبِيلُ والله غفور رحيم ولا على الذين اذا ما اتركتم تحملهم قلت لا احد ما احملكم عليهم تولوا تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ مُنْصَرِفٌ مِنَ ٱلْدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُرْزَقُونَ إِنَّمَا ٱلَسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَ وَهُمْ أُمِّيَاءُ رَأَوْا بِأَن يَتَّهُنَ عَلَى الطَّوَارِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ يَحْتَجِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَلَّا تَعْتَذِرُوا لَمْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَشِيدٌ فَمَتَى تَدْعُونَ إِلَى عَالِمِ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مِن كُلِّ قَبِيلَةٍ إِلَيْهِ تُنَّبَّأُونَ إِلَيْهِ تَحْرِفُونَ عَنْهُ فَأَعْرِضُوا عَنْهُ إِنَّ لَهُ مَرْجِعَ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ جزاء بما كانوا يَحْلِفُونَ عَلَكُمْ لَكِنْ ضَلُّوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَزْرَعُوا ضَرُّعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُرَاعِنِ الْقَوْمَ فَاسِقِينَ الاحراب اسد افرعون وثاقا واجهر الا يعلم حدودنا ام دل الله على رسول والله عليم حكيم ومن الاعراب من يستخذن ينطق مر وما ويتربث بكل مد عليه الباءات له والله سميع عليم ومن الاعراب من يؤمن يرى ويستخذ ما يوسف قصر مات النيل لله والصلاه الرسول الا اننا قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم ثابتون الاولون من المهابين والارصاد والذين اتبعوهم بإحسان ربهم رضى الله عنهم ورضوا عنه رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جننا واعد لهم جنات تنتظر تحتمل انهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ومن من حل من الاعراب منافقون اذللنا في مرج ولن نفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مروا سيف ثم يودون الى عذاب العظيم وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ هُمُ التَّوَّابُونَ وَالرَّحِيمُونَ وَمِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ ۖ يُطَهِّرُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ السَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَكُلُّ عَمَلٍ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ يَرْجُونَ أَمْرَ اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُعَذِّبُهُمْ وَحِيدًا إِنَّمَا اللهم عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضراعا وتسريقا بين المذنين وتسريقا بين المذنين و قَدْ لَّنَّا الْحَارِثَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَادِمٍ وَلَا يَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُ لَكَذِبٌ لَّا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْتَ يَدَيْنِ اُسْتَفْعَلَ اسْتِقَامًا مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِي ۖ فِيهِ الرِّجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ فَمَنِ اتَّقَى وَاسْتَجَابَ يَلَهُ عَلَى تَقْوَى مِنْ اللَّهِ وَالرِّضْوَانِ خَيْرٌ أَمَّنْ أم اسْتَسَبَ يَلَهُ عَلَى سَفَادِرِ الْهَارِ سَنَهَارِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ايزال دنياه الذين بنوا بيتا فيقومون الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ان الله استر من المؤمنين ان فَأَمْوَالُهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ في فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَالْقَتْلَىٰ وَعْدًا عَلَيْنَا حَقًّا يَسْتَوَىٰ وَالْإِنْجِيلُ وَالْقُرْآنُ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 يأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْقَائِمُونَ بِالصَّلَاةِ وَبَشِّرِ الله تَبَنَّنَ لَهُم آمِنٌ لَهُم أصحاب الجحيم الجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ عِبْرَانِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مُوعِدٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَمَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ وَعْدٌ لِل ذَرُوا <تضرأ> آمِن إِنَّ مِنَّا إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ قَوْمًا لَّعَدَبَ إِذْ هَدَاهُمْ ما يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شيء عليم السماء والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على الذين في ساعة العصر الذين اتبعوا في ساعه العصر من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم امم تاب عليهم ان انه هو الغفور الرحيم عَلَى السَّلَاسَةِ الَّذِينَ قُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَوَنُوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إلا جاء عليهم يثوب ان الله هو التواب الرحيم يا ائنه الذين امنوا استقموا وكونوا مع الصادقين ما فعل لاهل المدينه ومن حولهم أعراب الذين تخلفوا عن وصولنا ولا يرضون ولا يرضون بأن فُتِننا نفسهم يَالَّذِينَ سَمِعُوا إِنَّمَا لَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مَا تَخَافُونَ وَلَا نَقْدٌ وَلَا نُحْنَقَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَضُرُّونَ وَلَا يَضُرُّونَ الْمُؤْمِنَاتِ وَلَا لا ولا يملون من عذل من لن ان الا كتب لهم بما عملوا صالح ان الله لا يضيع اجرا المحسنين ومن يقولن نفقت صغيرة ولا كبيرة ولا يقطع واديا الا كتب لهم الا كتب لهم يجديهم الله احسن ما كانوا يعملون وَمَنَافِعَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنصُرُوكَ فَسَلَمُوا لَكَرٌّ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ إِنَّهُمْ قَائِمَةٌ لِيَتَفَرَّغُوا لِلْدِّينِ يَتَطَوَّعُونَ لِلدِّينِ وَلِلْقَوْمِ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ نَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظًا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ مِنْ فِيهِمْ مَنِ الَّذِي يَقُولُ إِنَّ كُلَّ تَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ فَنَزْدَادُهُمْ كُفْرًا ضَلَالًا وَهُمْ كَافِرُونَ وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يَسْتَنُونَ لِعَامٍ نَّرْوَثًا أَوْ مَرْدَةً فَمَرَضُوا إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُسَبِّحُونَ وَلَهُمْ لِلْبَشَرِ دُون وَإِذَا مِنْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ أَحَدٌ فَمَن هُوَ سَاطِفٌ سَرَفَ اللَّهُ قُلُوبًا بِأَنَّهُمْ أَمُلُّوا الطَّغْوَى لَفَدَ جَاءَ الرَّسُولُ عزيز عنستم حريص عليكم حريص عليكم رؤوس رحيم فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عليه فوسنت ورب العرش العظيم ايها الاخوه الكرام استمعوا واياكم الى هذا الشريف ويعقوب بن يعقوب على ركعه ليصبر يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ مُصْئِرٌ وَالْبَيْنَةُ مَا دَامَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ